كلا انه كان لاياتنا عنيدا سورهقه صعودا انه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نور ثم عبس وبسر ثم ادبر واستكبر